عشاية عشيري و بدرب الصديري دونك أختنيري حسين حسين أتعب على متن البشي زائر و الحشي حسين يا حسين يا حسين يا حسين, حسين, حسين, حسين متحزم بالراية قاصد لك مشايخ خطواتي صلي يا امشي وادعي اتوضى من دموعي ومصابك موضوعي حيل للطم بضلوعي ويعليك انا احسن احسن عيف من اجلك كل شي دم يوقف لو ما امشي لو اموت وينسى درمشي هم يوصل قبرك نعشي هم لك قبرك نعشي بي شوصل بالحب تارس راسي تنزل تصعد انفاسي بحروفك يا نوماسي بحروفك يا نوماسي كل خطوه بالي اي ازحف لك زحيف حسين حسين قلب البوصله الشر كربلاء اقرا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا, حسين يا قلبي ويا روحي امشي لك بجروحي جايب لك كل نوحي وين الغالي مين أعطش من عطش من تعب اتذكر مش زينب مسبية تتعذب وبلا والي قس قس قس عطش والماء يقبالي واذكر عبد الله الغالي اجعد يم مهد الخالي ويا أحتي بموالي ويا أحتي بموالي <تصفيق> هي الألوانك مخطوفة هاك الدمعة المذروفة عمك قطعه لجفوفة وما ظن يرجع وتشوفها ما ظن يرجع وتشوفها يا حسين Ki zaj nebijaj Ž jim ne sebij Beja in nebijej Mo na galben paen Djetem غيافه المسبي بداري الغربه مين احسب كم ليله يمك هل على سجاده ابكي لجرح قلب يا يا يا يحسي انا كل موكب عندي حشاية جروح المسبية هواي رب يسأل أنطيه جوابي غيرني مصاب أحبابي مليانة راب ثيابي واردو صل بترابي واردو صلك بترابي يحسن, يحسن ملائك السماء موكب فاطمه نحوك قادمه حسين, حسين المهدي بموكب يهتف مرحبا تارك مطلب حسين يا حسين يا, حسين يا, حسين يا, حسين يا حسين صوت اسمع اجي يمشي لك ويموسى ميز دحمة وما تروسك اللي يضروبك جيب ريلي ويا الهادي يمشونب هالوادي لي الموكب علي حادي طلعا وصوبا يحسن يحسن يحسن, يحسن يحسن يحسن يحسن وعباس بذيت الراية يستقبل بالمشاية ويوزع الناس بماية ويسويهم وفاية ويسويهم وفاية يحسي نوم من أسرارك زور الله بعرش لزارك جنة تضيف خطارك ويصير الزاير جارك